مغفور رحيم فلما دخلوا على يوسف اوا الىيه ابويه وقال ادخلوا مصر وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وخروا له سجدا وقال يا ابتي هذا تاوي وقال يا أبتها هذا تؤيل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السدن وجاء بكم إلى البدوي من بعد أن نذر الشيطان من بعد أن نذر الشيطان بيني وبين إخوتي.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 أمرهم وهم يمكون وما أثر الناس ولو حرخت بمؤمنين